فضلت الشيخ عطية نسمع عن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فنود أن نعرف معنى كل نوع وفضله وكيفيته معنى التسبيح قول سبحان الله وهو تنزيه لله عن كل ما لا يليق به ومعنى التهليل قول لا إله إلا الله وهو إقرار بوحدانيته ومعنى التحميد قول الحمد لله أي وصف الله بكل صفات الكمال أو شكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومعنى التكبير قول الله أكبر أي أعظم من كل عظيم والكل مخلوق له ومحتاج إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقد جاء في فضل ذلك أحاديث مثل حديث البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان كتيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وحديث مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وحديث مسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وحديث أحب الكلام إلى الله أربعة لا يضرك بأيتهن بدأت